وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُوا أَزِرَةً أَزِرَةً أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَنَ ضُرُ دَعَ رَبَّهُ مُنِيبًا إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدُعُ إلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ وَجَعَلَ لِلَّهِ عُدَادًا قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما, ساجدا وقائما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 Inna ma yuwf al sabirun. Inna ma yuwf al sabirun. Agjruhuhu bi ghairi hisab. inni umirtu an aabudallah mukhlisallahu al din. Wa umirtu li an akoon awwal al muslimin.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 Bollin al-ħosirin al-ladina, kasiruan, fusahum, ahdihim, jahuman, jahuman, jahuman, jahuman, jahuman, jahuman, jahuman, jahuman, jahuman, jahuman, jahuman, jahuman, jahuman, والذين اجتنبوا الطاهوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشران فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفَمَن حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تَخُذُ مِنَّا فِينَا لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وعد الله لا يخلف الله الميعاد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 فَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوْزًا لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَوْزًا قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه مثاني مثاني يتقشى رض من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اللّه الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وَمَن يُطْلِل اللَّه فَمَا لَهُ مِنْ هَادِفٍ أَفَمَن يَتَقِي بِوَجْهِهِ صُحُّ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَطِينَنَّ الظَّالِمِينَ يَذُوقُونَ مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون اذاقهم الله الخزي في الحياه الدنيا فاذاقهم الله الخزي في الحياه الدنيا والعذاب الاخره اكبر والعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثلا لعلهم لعلهم يتذكرون قرآن عربيا قرآن عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون ورجلا ورجل سلم لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت.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 Samainen أَظْلَمُ muu كَذَبَ muu kuin وَكَذَّبَ hän إِذْ että Allah on Jumala, Hän sanoi, että Allah on Jumala, Hän sanoi, että Allah on Jumala, يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذلك جزاء المحسنين ليُكَفِّرَ الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجره بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافٍ عبدا ويُخَوِّفُنك بالذين من دونه وَمَنْ يُضْلِلَ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ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 فسوف تعلمون من يأتي عذاب، فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب، ويحل عليه عذاب مقيم.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 الله يتوفى العنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى ناجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 أن تتحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين طلبوا ما في الأرض جميعه ومسله معه لفتدوه لفتدوه به من سوء العذاب يوم القيامة وبداء لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبداء لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبداء لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدأ لهم سيئات ما كسبوه وحق بهم ما كانوا به يستهزئون وبدأ لهم سيئات ما كسبوه وحق بهم ما كانوا به يستهزئون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 بل هي فتنه ولكن اكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها عناء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين او لم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ناتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور غفور رحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب، من قبل أن العذاب ثم لا تنصرون وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا عُزِنَ عَلَيْكُم مِن رَب بِكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةٌ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَتَهُ وَأَن لَا تَشْعُرُونَ أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله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 أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول أو تقول حين ترى العذاب أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كره لو أن نليك من المحسنين لو عندنا ليك وتا فكون من المحسنين بلا قد جاءت اياتي قد جاءت اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت, وكنت من ال كافرين ويوم القيامه ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسود ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسود اليس في جهنم مثوى للمتكبرين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 غفور رحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة بغضتة وعنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة أن تقول نفسيا حسرة على ما فرّت في جنب الله ألا ما فررت في جنب الله وعنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني أو تقول لو أن الله هداني ل كنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كره لو أن لي كرته فأكون من المحسنين بلا. قد جاءت كآياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين بل قد جاءت كآياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ويوم القيامة ايوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودا اليس في جهنم مثولا للمتكبرين اليس في جهنم مثولا للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا ويُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَةٍ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ ذنون وينجّي الله الذين اتقوا بما فازتم لا يمسهم سوء لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء له مقاليد السماوات والأرض الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض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 والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور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 وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه, سبحانه وتعالى عما يشركون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 وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجئ بنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وَوَفِيَتْ كُلْ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَوَفِيَتْ كُلْ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيَّقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلَى جَهَنَّمَ زُمْرًا حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وسيط الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلا منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم ويحضرونكم يومكم هذا قالوا برا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراه حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى إذا جاءوا افتتح ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله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 وترى الملائكه تحافينا من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيرا الحمد لله وقضي بينهم بالحق وقيرا الحمد لله